فكرت إزاي تفوز السنة دي بخير رمضان إزاي الواحد يطلع من رمضان السنة دي بقلب جديد يبقى إنسان مختلف شخص جديد فكرت في زمن المغفرة هتعمل إيه علشان ربنا يغفر لك في زمن الرحمة يا ترى ربنا حيصطفينا برحمه.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 ونسيب كل حاجة مهمدانة في طريق ربنا تعال نفكر بشكل مختلف نرفض أي محولة للشيطان أن يصبتنا أو يثقل أقدامنا في الطريق يمكن أنت حاسس من دلوقتي إن رمضان السنة دي زي اللي فات زي اللي قبله ما فيش جديد أنا أنا بكل مشاكله بكل ذنوبه بكل سيئاته قلت نستعد ما استعدناش قلت اعمل كذا ما عملناش احنا مفيش فايدة فينا يمكن يكون ده جواك اوعى يكون الخاطر ده بيتردد دلوقتي بداخلك هذا تثبيت الشيطان هذا تحزين الشيطان عايز يتقل رجليك عايز يحسسك بالفشل عايز يسلل إلى نفسك الإحباط والإحساس الدائم بعدم الجدوى علشان كده لازم النهاردة نبتدي من النقطة دي تعالوا نحط برنامج علشان تعلوا به هممنا في رمضان أول حاجة في البرنامج ده مفيش إحباط مفيش يأس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 الله جل وعلا قال فعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثير يمكن ذنوبك اللي أنت عملتها في رجب وشعبان يمكن الزنوب اللي أنت الغاية دلوقتي مش عارف تخلص منها تكون سبب زلك لله يمكن فليه شايف الموضوع بشكل سوداوي تذكر يا مبتلى بأي ابتلاء أن الله لا يمنع حتى يعطي ما منعك إلا ليعطيك تذكر أن خضر الله لا يأتي إلا بخير زعلان ليه؟ الحزن ركبك ليه؟ مش حاسس أن انت هتنفع عليه ايه يكون المعاني دي جواك؟ تعالى نفكر بشكل مختلف الماضي ماضي كل واحد مننا قبل ما يبقى دلوقتي في المسجد انتهى مات وما ينفعش ننبش في القبور اللي مات فات وخلص ما تفكرش فيه ربنا قال لكي لا تأسوا على ما فاتكم طب والزنوب يا شيخ حنتوب حنجدد التوبة في زمن المغفرة حتتبدل والله هذه السيئات حسنات ليه شايف الموضوع بشكل سوداوي ليه متشائم بالعكس الزنوب دي ان شاء الله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 وعملت يوم كذا وكذا وكذا فيقول نعم لا يستطيع أن ينكر وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض ده راجل سرق ده راجل زنى ده أكل بالربة ده أكل منحراع عامل ذنوب تقيلة فبيكلموه في البصه وبيكلموه في الكلمة الفرغة وبيكلموه عملت الزنب ده والزنب ده يقول ايه يعني زنب احنا عنا في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 لو أكثروا من السيئات يوم القيامة يوم القيامة يقول ما كنت زودت شوية سيئات كان تنفع قيل من هم قال الذين بدل الله عز وجل سيئاتهم حسنات عايزي بعد كده الكلام ده يخليك تتنشط مش يخليك تهمل بقى وتقول طب نعمل بقى سيئات كتير كتير ونزبط نفسنا وبعد كده بقى نبقى نشوف موضوع التوبة ده